126. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 127. كلتا الجنتين آتت أكلها وَلَمْ أكلها مِنْهُ تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا 111. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 112. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا منها خيرا من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك 111. أكفرت بالذي خَلَقَكَ مِنْ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 112. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 111. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 112. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا 113. الولاية لله الحق هو خيٌ سوادو وخير الن